والتعليم و ا ل ا س ت ف ا د ة و ا ل إ ف ا د ة والحتى على التمسك بكتاب الله تعالى و س ن ة رسوله ودعاء الهدى والدلاله على الخير ا ت ق ا ء وجهه ومرضاته وقربه و ت و ا ب ه سبحانه وتعالى احضروا بسم الله أحضر ジャワール・ハニィア・フードリー・ラフィック・ジャーンディン・ウィセフィル・スヒン・シウティアワド・ファジ アフガニハルーアウィスティアー・スリン・アスター・アーディ・ラズマン・アーデディー・ヤミアーディ・マモー・アディ・プリュディー・アーデリー・アリー・スタイン・ラムル・アイ・スター・アーカマール・アーディ・ーディ・ー アフリカの人たちは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ نحن آ خ ر ما تحدثنا عنه في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة كان الكلام على عدم ا ل ت أ ث ي ر في ا ل ف ر ق تمام و قلنا عدم ا ل ت أ ث ي ر في الفرع الف... عدم ا ل ت أ ث ي في... ر تمام تمام ل ت ا ث ي ر في الفرع تمام مبني قادح من القوادح تمام قادح هو من, القو... من القوادح تمام لكن على مرجوح وليس على الراجح أ ن ه ليس ايش تمام الراجح أ ن ه ليس بقادح الراجح ليس بقادح تمام إ ن قلنا ر ك ز معي هذا مبني على ح ا ج ة ما هي ا ل ح ا ج ة هذه على الفرق قلنا لكم ح ا ج ة عند الاصولين والمناظرين يسمونها الفرق إ ي ش الفرق تخصيص بعض محال النزاع ب ا ل إ ق ا م ة ا ل ح ج ة والدليل عليها إ ن قلنا ي ش و ز الفرق ه ذ ا ليس في ق ا د ه لماذا ل أ ن ه سيرجع ل ه ا إ ل ى المعارضه إ ل ى إ ب د ا ء ع ل ة أ خ ر ى و إ ب د ا ء ع ل ة أ خ ر ى ليس قادحا تمام لانه يجوز تعدد العلل وان قلنا أ ن ه لا يجوز الفرق فهو قادح فهو إيش فهو قادح طيب إ ذ ن هو قادح بناء على عدم جواز ي العلم فهو على مرجوع اما على الراجح فهو ليس ليس بالقادح طيب عرفنا مثال وكل ما يتعلق اليوم عندنا حق سمعي ع ن دليل ن ا د جديد قادح جديد من قوادح العله ايش اسمه القادح هذا اسمه القلب ايش, اسمه؟ القلب. ايش يسمونها ي س م و ن ه اصحاب أ المناظره ة ي س م و ن المعارضه بالقلب يسمونه المعارضة هذا معنى قلب قلب, قلب الشيء ا يعني ر ك ز و ا م ع ي اسمعوا انتم تعرفون ر ك ز و ا م ع ي ر ك ز و ا م ع ي بس شوي عنه قال انتم تعرفون ان ا ل م ع ا ر ض ة ابداع عله اخرى ها ابداع عله اخرى هذه ا ل م ع ا ر ض ة القلب هذا ماشي ابداع عله اخرى هي نفسها ا ل ع ل ة هذه بدل تمام أ ن تكون للمستدل تكون عليه بدنا أ ن تقول المستنير تكون سنقلبها عليه بس إ ذ ا هذه م ع ا ر ض ة معارضة لكن إيش الفرق بينها وبين ا ل م ع ا ر ض ة ا ل ع ا د ي ة هذه كبداء علتنا أ خ ر ى هي نفسها العله هذه ي دليل له سنجعلها ب و ا س ط ة القلب دليل عليه دليل إ ي ش عليه هاي يسمونه القلب هاي س ل م و ن ه إ ي ش طيب بناء اذن بتقول ي واحد يا استاذ بيقول فيه اذن القلب هذا ليس قادح ل أ ن ا ل م ع ا ر ض ة ما هي ق ا د ح ة لك بناء على ج و ا ز تعدد العلم قلنا عندنا تفسير ان إنسلم سلمنا ص ح ة دليله تصير معارضه و الا بيسلم ص ح ة دليله ستكون إ ي ش قادح تمام إ ن سلمنا ان دليله صحيح ستكون إيش؟ م ع ا ر ض ة و إ ن لم نسلم صحه دليله ستكون ماذا ستكون إيش؟ ستكون عليها طيب طيب ممتاز إ ذ ن أ ن ت عرفت بعض ا ل أ ح ي ا ن تمام بعض ا ل أ ح ي ا ن تكون م ع ا ر ض ة وبعض ا ل أ ح ي ا ن تكون إيش؟ ق ا د ح ة ل أ ن ا ل م ع ا ر ض ة ا ل أ ص ل ل ل م عندنا ا ر ض ة ع ما هي ق ا د ح ة بناء على جواز تعدد العله لا و لا يعني عله مقابل العله تندفع طيب تقول يا أ س ت ا ذ نقيض قلنا هذه ا ل م ع ا ر ض ة بما أ ن ه ا أ ن ت ج ت نقيض تندفع بالترجيح ح تندفع ب ل ش ب ا ل ت ر ج لكن طيب, طيب. إ ذ ن هذا هو القلب بعد ذلك القلب ينقسم إ ل ى قسمين قلب يؤدي إ ل ى تصحيح مذهب المعترض قلب يؤدي, إلى تصحيح ركز معي. قلب يؤدي الى تصحيح مذهب المعتدل وقلب يؤدي تصحيح مذهب المعتدل بابا ومع ابطال مذهب المستدل وقلب يؤدي الى ابطال مذهب المستدل بس طال مذهب المستدل فقط لازم ما يؤدي الى تصحيح ا دليل ايش دليل م ع ت د ل نقرا ا ل م ت ن و ع ركزوا انا اقرا المتل اشرح لكم يعني ا ق ر أ لكم المتل ر ق ز و ا علينا نقرا الشرح قال ومنها القلب ومنها القلب يعني ومن القوادح القلب وهو في ا ل أ ص ح إ ي ش هو عندك يا شيخ ا ل إ س ل ا م قال د ع و ة أ ن ما استدل به يعني المستدل وصح عليه في ا ل م س أ ل ة يعني وكان دليلا صحيحا في نفسه تمام تمام و صح أ ن م ا استدل به و صح ماذا عليه في ا ل م س أ ل ة <تصفيق> و صح عليه في ا ل م س أ ل ة يعني ركز معي إ ي ش هو القلب د ع و ة أ ن م ا استدل به من أ ن م ا استدل ا ن م س ت د ل به و صح عليه في ا ل م س أ ل ة عليه مش له عليه طيب قال فهو مقبول في ا ل أ ص ح هذا مقبول هذا مقبول نركز معي م ع ا ر ض ة عند التسليم قادح عند عدمها م ع ا ر ض ة عند التسليم إ ذ ن القلب هذا ينقسم الى قسمين تمام يكون م ع ا ر ض ة عند التسليم تمام تمام قادح عند م ا عند عدم لا تسليم يعني إ ذ ا سلمنا ص ح ة دليل المستدل فان هذا ا ل آ ن لما نجيب الدليل نقلبه عليه ماذا ما يعتبر قادح هذا يعتبره معارضة. يعتبر ه م ع ا ر ض ة يعتبر م ع اما ر ض ة أ اذا لم نسلم دليل المستدل تمام؟ هذا ستكون قادح ستكون ق اذا د ح إ القلب منه ما هو قادح و منه ما ليس بقادح ما هو القادح إ ذ ا لم نسلم صحه دليل ليش ا ل م س ت د ي متى يكون قادحا متى لا يكون قادحا إ ذ ا سلمنا صحته تمام طيب قال لنا بعد ذلك اسمع قال وهو قسمان يعني هذا القلب هذا قسمين إ ي ش القسم ا ل أ و ل قال ا ل أ و ل لتصحيح مذهب المعترض يعني نقول إ ن مذهب المعترض صحيح يؤدي إ ل ى ص ح ة مذهب المعترض طيب مثل قال كما يقال أ ج ي ب لك مثال ا ل ح ا ن ة فيش يقول ع ق د بلا و ل ا ي ة تمام ع ق د بلا و ل ا ي ة تمام الشافعي هنا قال كما يقال ع ق د بلا و ل ا ي ة فلا يصح كالشلا هذا ع ق د بلا و ل ا ي ة ما يصح مثل الشلا فيقال ع ق د فيصح كالشلا يقال عقل فيصح كذا ايش ك ش ر ة ومثله لبث فلا يكون بنفسه قربه كوقوف ايش عرفه لبث فلا يكون بنفسه قربه كوقوف عرفه هذا الجسمين. هذين القسمين هذين القسمين تمام هذا القسم الاول لتصحيح مذهب من المعترض هذا لتصحيح من المشرح ا ل ى عبد ا ك ل ه بشرحها الجسم قال فيقال لبث فلا يشترط فيه ا ل ص م كعرب الثاني يعني ا ج س م الثاني من أ ج س ا م القلب لابطال م ذ ه ب ا ل مستدل فقط تمام ب ص ر ا ح ة مثل ع ب و وضوء فلا يكفي أ ق ل ما ينطلق عليه ل س م كالوجه فيقال فلا يقدر بالربع كالوجه أ و ب ا ل ت ج ا م عبد م ع و ض ة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقال فلا يرفض خيار الرؤيا كالنكاح هذه المخطط حق ا ل ت ر س قلت له لما ننطلق ونتشعب بعدين في, الليش ونتشعب في المسائل ل ل ي في ش ونتشعب ا اين القلم اينه النقطه الاولى تعريف ا ل ق ل م ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة اما الخلاف فيه القبوله النقطه الثانيه تاره يكون م ع ا ر ض ة و ث ا ر ه ي ق و ن ايش قال د القسم ا المعتربة ا ن فلصطير ل مذهب هو م الثاني م ا لابطال إ ب ط ل م ه المعتربة ي ب هل يا طيب ي في س إبطال مذهب المسلمين ن هذا م هم مذهب ا هالي إبطالة المسل هالي؟ هذا المنظر ليه هو ت ع ر ي ف القلب الاخلاق في قبوله م ع ا ر ض ة ت ا ر أن يكون و ا م ع ا ر ض ة يعني مع تسليم ص ح ة المدعي دليل المدعي و ت ا ر أن يكون بادحه اذا لم نسلم ب ي ش ص ح ة أ ق س ا م القلب قلب لتصحيح مذهب المعترض ثاني لابطال مذهب اله المسلم ا ر قرأ بسم الله ومنها الله و و ل ا و ل اي ونطولنا م من ي و م ن ه القرانه أي من ا القلب وهو نواني ع خاص بالكياس هذا القلب هذا نوع خاص من وخاص من فقط وفي نوع من انواع القلب لا ي أ ت ي حتى في غيره من الليل مهم يعني واحد ي س د ل بايه على مدعاه معينه نقول هذه الايه حجه عليه مثلك هل س م ي قذف أ ي مستدير ي س ت د ل بشيء يريد حجته ثم نقلبه حجه عليه هل س م ي قذف تمام مثلا ً واحد قال لا يجب فعل كذا كذا كذا ل أ ن النبي صلى الله عليه و م فعله قلنا هذا حجه عليك مش له لان فعل النبي صلى الله عليه و م يدل على الندم و ل ي يدل على الوجوب الذي يدل على الوجوب الا لفظ هذه حجه عليك مش له لما يكون ح ج ة عليها ل ا س م ي ق ل ب لكن احنا هما ي ت ا ك د و لك على القلب بالمعنى الخاص على القلب بالمعنى الخاص و ه و ا ي ش القلب ا ل أ ق ي س ه يعني العله ج ا ل ب العله ّ العله ّ ي نفسها هذه التي س د ب ه ا ا ل م س ت د ر سنجعلها ع ل ي سنجعلها ع ل ي تمام سنجعلها عليك ما تقولوا يا لا قلنا سارة لهم لأ سيد ف ع ل يعني ه وله ي باعتبار عليه و باعتبار له وهذه هي المعارضه و ذ ه المعارض وتاره تكون عليه ولا له وهذا هو ل القادر ا ت ا ر ه نجعلها له وعليه يعني باعتبار له و باعتبار عليه وهذه سمعناها المعارضه وتاره لا له و لا عليه وتكون هذه هي、القادمة. هذه ايش القادمة هذه القلعه ح وعرفوه ب أ ن يربط المعترض خلاف قول مستدل على إ ل ا ت ل ه إ ل ه ا ب ب ا ل أ ث ل الذي جعله مقيسا عليه وعم ا يعترض به على اكياس ل وغيره من الادله الذي قبل لك ذ ا القلب ما هو الخاص ب ا ل أ ق ي ا س قال أ ن يربط قال وهو نوعان خاص بالقياس ف ع ر ف و عرفوا ب أ ن يربط من المعترض يربط خلاف قول المستدل يعني ي أ ت ي بقول ي أ ت ي بحكم خ ل ا ف ق و للمستدل ا ويربطه باش لا ويربطه على علته ويش من أ ص ل قال الحاقد ب ا ل أ ص ل الذي جعله مقيسا عليه إ ذ يس... ا المعترض سيستبق خلاف قول المستدل ي من خلال عدته و أ ص ل ه من خلال عدته هاش؟ و أ ص ل ه ذ ا هو القلب من المحتياز لك... قال لك وعام أ ي قلب عام قال يعترض به على القياس وغيره من الاجل هذا قياس عازم المهم ان ه أ ي دليل يستدل به المستدل انت أ ي ه ا الخاصه أ ي ه ا ا ل م ع د ل تجعلوا عليه تمام هذا سميه ق د ب قال استدل بعائد استدل بحديث استدل تمام بغيرها من وجوه العش من وجوه الدلاله بغيرها من وجوه الدلاله طيب النقطه ا ل ث ا ن ي ا ل آ ن غير قسمي ا هذا في القفلة العصاهي بيع لا دعوى بالتعليف ي عطفه ص ح صاحب ب المد, المد. ماذا قال هو, هو وهو في العصاهي داوى المقتردي ان م س د ل ه به المستدير فصه دليل عليه أ ي على المستدير و إ ن دل له باعتبار آ خ ر فتعبير بذلك أ و ل من قوله عليه لا له في ا ل م س أ ل ة المنطقه ولكن ا ز ي ن ف هذا ه ي مسؤولياته أ أ ل ة ر ق ل ومسؤوليه ومسؤوليه ا ا بيّنته في و م س أ و ل من تأخر الأصل ع ي ه ومسؤوليه ل ع الدعاء المعذرة أن ومسؤوليه هذا يشو دليل عليه أ ي دليل على المسلم قال وان دل له باعتبار ن ا ر يعني قلنا لكم نحن نرى في جمعيه و الان يريد شيخ ا ل إ س ل ا م قال أ ن ا ق ل ت قال وهو في ا ل أ ص ح د ع و ة أ ن م ا استدل به وصحق عليه المسألة. علي. شيخ ا ل إ س ل ا م هنا ما استعمل عباره جمع الجوامع عبارة جمع الدوامع فيها زياده ايش ز ي ا د ه فيها عليه لا له ايش فيها عليه لا له شيخ الاسلام قال لها له. له قلب قسمين قلب ايش قسمين تاره يكون نفس العله لها ا ع ت ب ا ر باعتبار دليل ه و باعتبار دليل عليه وتاره تكون ه لا له ولا عليه عليه لا له إ ذ ن هي عندي اسمين ولهذا قال لك عليه بس قال أ ي على المسلم ا ر ك و ا اسمعي وان دل له تمام و إ ن دل له باعتبار آ خ ر قال فتعبيري بذلك أ و ل ى من, من قوله إ ي ش قال جمع ا ل ن و ا م ع عليه لا له ل أ ن ه ا تكتبون عليه او له تكتبون عليها ايش ق وهذه ل و ه المعارضه ة تكلمنا عليها و ب ي ج ي ا ل ا ش ا ر ة إ ل ي ه ا قال في ا ل م ش ا ل ه لا بد ا يكون كله مربوط في المساله المتنازع ة بها في لا في مساله اخرى قال وقول ا ل أ ص ل على ذلك الوجه لا حاجه ة ي يعني هزيد على ذلك اليه ل إليه قال عليه على قال وصحى في المشألة و وكنديمي وصحى ج حاج ه ما ما في في يعني بعده ع تمام. لا لما ت ع طيب الان نركز و معي إ ذ ا إ ذ ا كان هذا القلب هو د ع و ة أ ن ما استدل به المستدل عليه تمام وصح عليه فبسبب ذلك إذن ت ا ر ة يمكن معه تسليم دليل المستدل و ت ا ر ة لا يمكن معه تسليم دليل المستدل فمع ا ل ت س ل ي م م ع ا ر ض ة ومع عدم ا ل ت س ل ي م اه ي ح ت ف ا ل ع ب ا ر ه فبسبب التغليد بصحه ما استدل به يمكن معه ايماء مع القلب تسليم صحته وقيل القلب تسليم صحته م ت ل ف ا سواء أ ك ا ن م ا استدل به شيئا أ م لا وقيل هو إ ف س ا د له م ت ل ف ا ل أ ن القالب من حيث الجاء なお、このような感じで、このような感じで、このような感じで、このような感じで、このような感じで、このような感じで、このような感じで、このような感じで、このような感じで、 أ و مبتدا لمذهب المستدل كما س ي أ ت ي فهو قيد ل ل إ ح ت ر ا ز عن الفاسد اذ لا يحصل به شيء من ذلك و َ إ ِ م َ ا اعتراض َِ قادر عند ََّ أ َ م ِ ه ِ اي أ َ الم تسليم ِِْ الصحه َ وَكِيلَ ُِ وكيل َ شَاهِدٌ شَاهِدُ زُّورٍ و ِ هو َُ شاهد َُِ زور ُ يشهد ََُْ على ََ القالب َِِْ وله ََُ حيث َ سلم َََّ فيه ِِ الدليل َِّ واستدل ََ به ِِ على ََ خلاف َ دعوى َْ المسلل ُْ فلا يقبل وقف قال فبسبب التقييد بصحه م َ ا س ت ل به تمام اي مع القلب تسليم صحته يعني يمكن مع القلب لكن اسمعي ا ل آ ن السؤال هل يمكن مع القلب تسليم ا ل ص ح ة أ و لا يمكن مع القلب تسليم ا ل ص ح ة نقول يمكن مع القلب تسليم ا ل ص ح ة يعني يمكن مع وجود القلب يمكن أ ن نسلم أ ن دليل ا ل م س ت د ل صحيح ان دليل ا ل م س ت د ل ايش صحيح قال يمكن معه أ ي مع القلب تسليم صحته امام يمكن بس يمكن ها طيب قال وقيل القلب ت ش ل ي م صحته مطلقا سواء أ ك ا ن ما استدل به صحيحا ام لا يعني يقول لك القلب هذا أ ي قلب معناه أنه, انه يعني الدليل المستدل صحيح دليل المستدل ايش صحيح ق ا ي ه الامر ت بتقلبه منه عليه له منه له عليه هذا القول الثاني ها هذا هو القول الثاني القول الثالث قال وقيل هو إ ف س ا د له ا و مطلقا يعني يفسد ا ل ع ل ة مطلقا يعني القول ا ل أ و ل الثاني يقول لا تماما ل ق و ل هذا الثالث يقول إ ف س ا د له ا و مطلقا القول ا ل أ و ل يقول لا يمكن معه تسليم ا ل ص ح ة القول الثاني يقول تسليم ا ل ص ح ة مطلقا القول الثالث إ ف س ا د للعله مطلقا ق ا ل أ ن الغالب من حيث جعله على المستدل تمام مسلم تمام لصحته و إ ن لم يكن صحيح و إ ن لم يكن صحيحا و من حيث لم يجعله مفسدا و إ ن كان صحيحا قال و على كلا قال و ان كان صحيحا و على كلا القولين لا يذكر في الحد قيد ا ل ص ح ة لا يذكر في الحد يعني في حد القلب قيد ا ل ص ح ة و إ ن م ا ذكر في ا ل أ و ل ي لان عدم ذكري فيه يخل بموضوعه في إ م ا مصححا لمذهب المعترض او مبطلا لمذهب المستدل كما س ي أ ت ي قال فهو قيد ل ل إ ح ت ر ا ض عن الفاسد يعني يقول لك أ ص ل ا يعني ا ل آ ن يقول لك تمام إ ي ش معنى لما قال و صح ى يعني يكون قياس صحيح مش يكون قياس فاسد ل أ ن غ ا ي ة القلب القلب إ ي ش ب ي س و ي إ م ا بيصحح مذهب المعترض أ و بيبطل مذهب اله المستدل هذا ا ل ف ا ئ ل غرضين الغرض من القلب يا إ م ا تصحيح إ ي ش الغرض من القلب إ م ا تصحيح مذهب المعترض و إ م ا إ ب ط ا ل مذهب اله المستدل ط م ا م نعيد ا ل ع ب ا ر ة هذه قال لنا طيب كما س ي أ ت ي قال فهو قيد ل ل إ ع ت ر ا ض عن الفاسد إ ذ لا يحصل به شيء من ذلك طيب قال إ ذ ن م ك ز معي إ ذ ن السؤال ا ل آ ن الذي ي ف ض نفسه الذي فيه هذا الخلاف السؤال يقول هل يمكن تمام تسليم ا ل ص ح ة مع وجود القلب هل يمكن تسليم ا ل ص ح ة مع وجود القلب هل يمكن أ ن نقول أ ن دليل المستدل صحيح مع وجود القلب في المساله ث ل ا ث ة أ ق و ى القول ا ل أ و ل يقول نعم يمكن تسليم ا ل ص ح ة مع وجود القلب الثاني ق ا ل مش يمكن له قال القلب دليل على ا ل ص ح ة مطلقا القول الثالث يقول القلب دليل على فساد ا ر ت كم أ ق و ل ث ل ا ث ه مطلقا أقول ثلاثة ي ب أهن نرجع ل أ و ل ل ث ث ا تزعو ا ل ي قال فبسبب التقي ب ص ح ة ما استدل به يمكن معه اي مع القلب تسليم صحته هذا البول ا ل أ و ل و قيل القلب تسليم صحته مطلقا سواء ك ا ن ما استدل به صحيحا ام لا و قيل هو إ ف س ا د له مطلقا ل أ ن الغالب افساد الغالب من حيث جعله على المستدل مسلم تمام مسلم لصحته و إ ن لم يكن صحيحا ومن حيث لم يجعله له مفسد ولم يجعله له مفسد ومن حيث لم يجعله له مفسد له وان كان صحيحا وعلى كلا قولين و إ ن كان صحيحا هذه ا ل ع ل م ة هي واقع ي ن ا اعطني كتابك ركز معي ركز معي قال ايش طيب قال فب الان تمام تمام القول الثاني قال دعنا القول ا ل ث ا ل ث قال وقيل هو افساد له مطلقا إفس... يعني وجود القلب هذا افساد للعله مطلقا تمام إ س افساد د لصحة نمام إ إبساد للصحه مطلقا لماذا قال من حيث ل أ ن ا ل ق ا ل ب من حيث أ ن ه جعله على المستدل ي مسلم ل ص ح ت ي و إ ن لم يكن صحيحا ومن حيث لم يجعله له مفسد له كان وان كان صحيحا خلو هذه ت ر ك و ه ا اترك و هذه ا ل ع ل ة هذه ت ر ك ه ا طيب قال وعلى كلا ل ق و ل ي ن وعلى قال وعلى كلا القولين لا يذكروا في ا ل ح د ي د ه ا ل ص ح ة يعني على القولين الاخيرين هؤلاء انهم اصلا ما يذكرون ق و ل و ب ص ح ة وهو في ل ا ص ح دعوه ا ن م ا ا س ت د ل به عليه ا ل م س أ ل ة بس ماشي ك ل م ة ص ح ة لماذا ل أ ن ا ل أ و ل يجعله دليل ا ل ص ح ة والثاني يجعله دليل الفساد والثالث يقول يمكن يصح ويمكن لا يصح طيب قال وعلى كل القولين لا يذكر في الحد قيد ا ل ص ح ة طيب ويش ذكر في ا ل أ و ل ليش ذكرتم قيد ا ل ص ح ة في ا ل أ و ل قال نحن ذكرنا قيد ا ل ص ح ة في ا ل أ و ل يخرج القياس الفاسد يخرج القياس لا الفازد. قال و إ ن م ا ذكر في ا ل أ و ل ل أ ن عدم ذكره فيه يخل بموضوعه لماذا و و ض ع ه ل م ل أ ن ه م ن ا ن على أ ن هذا ا ق ي ا س صحيح في نفسه فالمعترض ا ل آ ن اما ان يصح يذهب إ ل ى تصحيح مذهب المعترض تصحيح مذهبه أ و إ ب ط ا ل مذهب المسند كما سياتي ب أ ج س ا م ا ل ل ق ا ل فهو قيد ل ل ا ح ت ر ا ض عن الفاسد إ ذ لا يحصل به شيء من ذلك يعني القياس الفاسد لو كان قياس فاسد يلا سوينا على قلب لا بيحصل به تصحيح مذهب المعترض ولا بيحصل به ب ابطال ل م ه المسنين قياسها فاسد لماذا الغرض القلب لأنه يقول لكم من من إما مذهب يعني غريش الغرض القلب إما إ تصحيح المعترض يا إبطال مذهب المسن لانه ه كله ما بيجري إلا إذا بيجري القياس صحيح لو ل كان ا قياس فاسد لن يؤدي الى تصحيح مذهب المعترض تمام ولن يؤدي الى إ ب ط ا ل مذهب المستدل أ ل ا طيب قال وعلى الاصحي من إ م ك ا ن ه ت س ل ي م مع القلب يعني وعلى الاصح يعني على القول ا ل أ ص ح انه يمكن تسليم صحه دليل المستدل فهو أ ي القلب مقبول في ا ل أ ص ح القلب هذا مقبول من المعترض القلب مقبول、طيب. قل لنا هذا قادح ولا م ع ا ر ض ة قال وهو إ م ا م ع ا ر ض ة عند التسليم ل ص ح ة دليل المستدل فلا يكون القلب حينئذ قادحا بل يجاب عنه بالترجيح يجاب عنه بالاشبه يعني ركز معي إ ذ ا سلم ركز معي إ ذ ا سلم تمام المستدل ب ص ح ة دليل يعني ا ل آ ن هذا الدليل له ا ع ت ب ا ر ه هذا الدليل له ايش باعتبار دليل يصلح دليل, للمستدل وباعتبار دليل لمن؟ للمعترض ب ا يصلح اذا نسلم ا ل آ ن المعترض صحه دليل ا ل م س ت د ل هذه نسميها معارضه ة ذ هذه نسميها؟ معارضة ه معارضه ة نقيضه ا ن هذه تندفع ت بالترجيح لانه ما يمكن ا ل ع ب ل بكلام ما يظل قال لك فليجاب و ا عنها بالترجيح قال لك اثنين و إ م ا اعتراف قادح عند ه عدمه ما تكون اعتراف قادح لماذا عند ه عدمه يعني عند ه عدم ا ل تسليم ا ل ص ح ة عند ه عدم تسليم ا ل ص ح ة قال اما قول آ خ ر يقول هذا القلب ما يقبل ليش ما يقبل قال ل أ ن ه شاهدون كيف شاهدون قال يش يش يستدل لهو عليه يعني القلب هذا يقول دليل له ثم يقول دليل عليه هذا د ل شاهد شاهد زور لان و ق ي ل ة هو شاهد زور يشهد على القالب وله كيف يشهد عليه وله حيث سلم فيه الدليل و س ت د ل به على خلاف د ع و ة ا ل م س ل فلا يقبل فلا يقبل م ت م ا م فلا يقبل إ ذ ن ا ل خ ل ا ص ة القسم ا ل أ و ل ركزوا معي إ ذ ن القسم ا ل أ و ل من اقسام القلب قسمين قلب م ع ا ر ض ة هو قلب ايش قادر قلب ا ل م ع ا ر ض ة هو الذي نسلم فيه بدليل المستدل باعتبار اخر بمعنى ان هذا د ع و ة ان الدليل الذي استدل به المستدل تمام له ويش وعليه له ويش له باعتبار وعليه بايش باعتبار ومثل هذه ا ل م ع ا ر ض ة تندفع بالترجيح تمام ا ل م ع ا ر ض ة الثانيه ة القلب الثاني وهو القلب الذي لا يكون معه التسليم ب ص ح ة دليل المستدل الذي لا يكون معه التسليم ب ص ح ة دليل ا ل ه المستدل إ ي ش شان هذا هذا هو ا ل ق ا د م هذا يقتح بالعلم ويسقط السداد اذا لم يجب ي عنه إ ي ش المستدل يسقط ا ل س د ا ب ا ل آ ن بين لك ا ل ق س م ي ن قلنا لكم الغرض, من الغرض منه ق س م ي ن يا إ م ا لتصحيح مذهب المعترض يا إ م ا ل ت ص ح ي ل مذهب المستند الان ب ت ش ي م على ا ل أ م ث ل ة ركزوا معي الان ب ت ش ي م على ا ل أ م ث ل ة ركز على ا ل أ م ث ل ة プレゼントはい人はあなたのプレゼントを知らないントを知らない人はあなたのプレトを知らない人はあなたのプレゼントを知らない人はあなたのプレゼントを知らない人はントを知らない人はあなたのプレゼントントを知らない人はあなたのプレゼントを知らない人はントを知らない人はあなたのプレゼントを知らない人はあなたのプレゼントを知らないントレゼントを知らない人はあ アはあくであくであくであくであくであくでああああああであくあく なべそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそも لا يشترط الصوم في و ق و ب ه ا ففي هذا إ ب ط ا ل لمذهب ا ل خ ص م الذي هو اشتراط الصوم ولم يصرح به في الدليل تمام ركز معي الان قال في الخوف السفن للقلب لا القلب ل ت ص ر ي ح مذهب ا ل م ع ت ب تمام؟ ليش؟ تمام؟ القسم ل لإنفاع ب ا م الاول م ماخا مذهب ل ش م ل أول ل ا قلب لتصحيح مذهب المعترض والمشخ و ي ب ط ا ل مذهب المستدل فيها سواء مكان ا مذهب المستدل مصرحا ي ه في ا ل ا س ت د ا ل او لا ا ل م ه م لتصحيح مذهب المعترض و ي ب ط ا ل مذهب المستدل ل ص ي ا غ ة المقياس ا ل آ ن ش الشافعي ف ع ي ي ش ق و ماذا يقول ماذا يقول ش ا ف ع ي يقول لا يصح تمام يقول ش ا ف ع ي لا يصح بيع ايش يقول ش ا ف ع ي لا يصح ب ع ل ا الفضول ا ش ت ل ي لك يا شافعي تمام ق ا ل قياسا تمام على عدم ص ح ت ي الشراء له س ي ا س ة على ماله على عدم ص ح ة الشراكه ب ايش, إيش العله عنده ايش العله عنده الشافعي بجامع عقد بلا و ل ا ي ة عقد بلا هذا ا ل م س ت د ل هذا العلم المستدل ك ر العلم الان ما سوي قلب الآن معنى القلب يعني العلم اللي استدل به ا ل م س ت د تمام؟ سنجعلها عليه سنجعلها عليه تمام؟ وهذا ب يؤدي الى تصحيح مذهب المعترض بيقول بيؤدي إلى تصحيح إلى مذهب المعترض هو ابطال م ن ه ب المسلم بيبطل م ن ه ب المسلم و ب ص ح ح م ن ه ب ل ى المعترض تمام واضح ما عندي ا ل ا م ي بيعترض عليهم ي بيعترض عليهم ا ل ش ا ف ع ا ل ل ي حنفل الشافعي له ماذا يقول ا ل ح ن ف قال فيقول الحنفي نصرح ل أ ن فيها ليش نصرح بالمذاهب ل أ ن ه ا فيها إ ب ط ا ل منهب ت ص ح ي ح ا مذهبه قال فيقول ا ل ح س ف ليش فيقول ا ل ح س ف تمام في جامع كل منهما ع ق د ة بلا ولا ايه البروك و ز و م ع ي ا ل ع ق د هنا و ا ل ع ق د هنا الاصل من الشلاء والاصل من هنا اعطانا لا يصح ه ن ا اعطانا لا يصح هذا الاعتراض قلب مسميه ونيل م ك ش ا ب صحح م د هذا المعترض لان الحنفي عنده بيع الفضول يا صحيح و م ا لَهُ ذ ر افضل من هب لها المسلم لعيد ا ل ع ب ا ر ة وكدع ن ا ل ع ب ا ر ة قال وهو ا ل قلب باعتبار آ خ ر قسما هل القسم الاول لتصحيح مذهب المعترض في ا ل م س أ ل ة و إ ب ط ا ل مذهب المستدل سواء فيها سواء مكان مذهب المستدل مصرحا به في الاستدلال أ م لا ب ل ا و ل وهو مذهب المستدل مصرحا به كما يقال من ج من المستدل د من ا كالشافعي في بيع الفضول ايش يقول عقد بلا و ل ا ي ة عليه فلا يصح ك اي ء أ كشراء الفضول فلا يصح لمن سماه تمام قال الفضولي اشتريت لفلان ما ي ن ص ر تمام اذن بيع الفضولي كذلك ما ي ن ص ر ومثل شراء الفضولي ما ي ن ص ر ايش ا ل ع ل ي عندك الشافعي قال ع ق د بلا ولايه تمام قال فيقال بالجانب المعترض من المعترض قال مثل الحنفي قال ع ق د فيصحك الشراء ع ق د فيصحك لا كشراء اي كشراء الفضول ي فانه يصح له ويلغو تسميته لغيره يصح له ويلغو تسميته لغيره يعني اللحنبي عنده إيش؟ عنده يصح ويكون أشتلادي اشتلادي ولاية عندي ولاية البيع صحي والتسمية وبيكون الأصل الحنب له عالب هل بلاهو فلاد فلاد لن تلغى لك إيش؟ لك عنده عنده عنده بيكون بيكون عادت؟ ما منه ما تمام؟ عند عندك كنا كنا قد إيش؟ ه ذ ا الملك ز م ع ي قال فيصح له ويلغو تسميته لغيره قال وهو أ ح د و ج ه ي ن عندنا تمام أ ح د الوجهين عند ا ل ش ا ف ع ي ة انه تلغو تسميته لغيره لكن المعتمد إ ذ ا لم ي ش ت ن ي بعين م ا ن ي من عقد له ولم يضف العقد إ ل ى ذ المته اما إ ذ ا اشتراه بعين من وكله ب ي ك و ن له إ ذ ا اضاف العقد إ ل ى ذي ا ل م ت ى ب ي ك و ن له ا ي م ا ذلك أ ت ى معكم في باب الوقت الموضوع الشاهد ا ل آ ن ر ك س ر ي أ و ل ا لا اريدك القلب تفهم القلب اولا, أولاً تبدأ استدل المستدل و ل ت ك ا م ل ه على ا ل س ك و ر ة والشافعي قال لا يصح بيع الفضولي قياسا على شرائه بجامع عقد بلا ولايه فاعترض عليه الحن... الحنفي قالوا ابدا يصح بيع الفضولي تمام قياسا على شرائه وجهه معقول انه معاذ بلا ولايه إ ذ ن العليا ان يستدل ا بها المستند جعلها له لا لا جعلها عل. عليه جعلها إ ي ش هذا هو القسم هنا هذا القسم من اي اجسام هذا فيه تصحيح مذهب المعترض و ي ب ط ا ل مذهب له المستند هل صرح هنا هل صرح بمذهب المستند نعم صرح بمذهب له المستند انظر المثال الثاني الان ما ليس فيه تصريح بمذهب المستند انظر مثال ثاني المثال الثاني إ ي ش يقول ا ل آ ن الحنفي الحنفي عنده ما يصح الاعتكاف إ ل ا بالصوت تمام ما يصح الاعتكاف إ ل ا بالصوت إ ي ش يقول الحنفي يقول الحنفي تمام تمام ايش يقول ا ل خ ن ف ي ي ا الله ر س ي خ القياس نحن به بشكل واضح ها؟ حتى لا يكون ناخذه في ل س ع ر ك ز بقياس تمام ركز بها اشترطوا لصحه ا ل ا ع ت ق ا ر ا ل ص و ت تمام قياسا تمام قياسا جامعاً كل منهما لبث هذا م ق ط بعرفه وهذا م ق ط لا كل منهما مقطف لا, لا, لا, لا يكون بنفسه ق ر ب ة لبث لا يكونوا ن ف س ه يعني ش ي عرفه لا تكون وحدها غ ر ب ة إ ل ا بالضمام ا ل إ ح ر ا م ليس كذلك لا يكون ق ر ب ة إ ل ا إ ذ ا انضم ا ل ص و م ع بالله انضم ن الصور هذا ما فيه يعني, يعني نحن هذا لم نتطع و إ ن ما في ا ل ح ق ي ق ة ما في تصريح مذهبي ا ل و ص ر ي ل ما في تصريح ملابسي أ ب ا نسويه قلب ا ب ا نسويه قلب الشافعي ا ل م ا ش ا ايش بيقولوا ايش الشافعي إ ي ن حبه له إ ي ش حبه اين ا ل أ ص ل حبه عرفه اه عرفه اللبذ له نفس اللبذ و ا ل أ ص ل هذا ما نجعله عليه م ش ل ر ك ما نجعله عليه ليش؟ ما نقولش ل ي لا يشترك لصحه ا ل ا ع ت ك ا م الصوت قياسا على م ذ ه قياسا على ص ح ة الوقوف ب ع ر ف ة بدون الصور بجامع ل كل ن ه م ل كل منهما من لبث منهما ل نفس اللبث حقه ز ع ل ن ا ه عليه مشروعا شفت كيف جعلناه عليهم و انشعلنا ه طيب اترك اللمع ي لا اله الا الله انظر في الثاني قال والثاني كان عن الثاني وهو ما كان مذهب المستدل تمام؟ غير مصرح به مذهب ا ل مستدل غير مصرح به مثل أ ن يقول الحنفي المشترط في الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه ق ر ب ة كوجوب في عرفه يعني, يعني يقول الاعتكاف, هو قال إيش؟ هو قال لنا الاعتكاف لا يكون بنفسه قربه كيف؟ قال قياسا على ع ر ف ة لا تكون غ ر ب ة بنفسها بجامع أ ن كل منهما لبث اذن لا بد شيء ينظم كما أ ن ع ر ف ة هناك لا بد ينظم ا ل إ ح ر ا ر لا بد ينظم الصوم لكن ما صرح بمذهبه انه يشترط ي يشترط الاعتكاف ليش ب ص ح ة ا ل ص و ر قال ف إ ن ه غ ر ب ة ب ض م ي م ة ا ل إ ح ر ا م فكذا الاعتراف فكذا الاعتكاف يكون غربه بضميمه ما لا قال بضميمه عباده إ ل ي ه وهي الصوم قال لانه تمام لانه المتنازع فيه فيقال من جانب المعترض كالشافعي الاعتكاف لبثون فلا يشترط فيه الصوم إ ذ ن لا يشترط الصوم في الاعتكاف قياسا ً على ماذا قياسا ً على ع ر ف ة لا يشترط فيها الصوم ن ش ر ن أ ن كل منهما لبث قال لا يشترط الصوم في وقوفها ففي هذا ب ك ا س م ع ي ن ابطال ل م ذ ه بالخصم أ و لا ابطلنا م ذ ه بالخصم المستلم الذي هو اشتراط الصوم هل صرح باشتراط الصوم لا ما صرحه ب قال لبث و ل ا يكون ضربه بنفسه كوقوف عرفه م ا اشترط ي ع ن ي ي ل ز م م ن ه م ل ان ب هاتو الصور وما صرحه ح صرحناه ن هنا ن ا ل م ع يكون اني ب بنفسه س حتى محل تفهم、لا. تفهم、المثال. تفهم الله المثال ز ا ع ت ه هم م محل النزاع وإلا ل ا في ت د ا ما ل ص ر ح هم يصرحه في الاستدال ما و قربه ا ل كوقوف ي عرب يعني معناها لو ا ا بمضحها معناها خ ت حتى ص ر لك يعني يقول كانو لا, لا يكون الاعتكاف غ ر ب ة م ن ن ف س ه نياسا على ع ر ف ة لا تكون غ ر ب ة بنفسها م جامع كل منهما لبث تمام ويلزم منه ان ه من ا يصح ن الاعتكاف إ ل ا بلا نصون ح ن بنذهب مذهبا بنبطل ا مذهب و إ ن لم يصرح به و إ ن لم يصرح به بنقول له, بنقول له. لا يشترط بصحه الاعتكاف قياسا على عرفه لا يشترط ل ص ح ة الغموض بجامع كل منهم مالكه ها يا جماعه ا ل أ ص ل أ ص ل ه هؤلاء ا ل أ ص ل أ ص ل ه ا ل علته هؤلاء قلبناها عليها مشروع كيف ها ما يقدر تمام طيب ها ركز معي ها ذ ركز من اول ايش و من أ و ل ولكن ه ذ هو المسلم ا ي ي هذا ل م س يجعل هذا ل م س ل م يجعل هذا ا ل م م ع هذا ل م س ل م ي ج هذا ل م ع ل هذا المسلم يجعل ه ا ا ل م س هذا ا ل م س م ع ل ه ذ ل ل هذا ا ل م يجعل هذا المسلم ي ا ا ل م س ل ل ا ل م س ل م ي ج ع ذ ا م س ه ب ا ل م ع ت هذا ل م س ل م ي هذا ا ل م س ي ع ا المسلم هذا المسلم ي ه ب ا ل م س م ع ت هذا ل م س ل م ي ه ا ل ي ج ع ا ل م س ل م يجعل هذا ا ل م س ل يجعل هذا المسلم ي ع ل ه ن ا ا ل م ل م يجعل هذا المسلم ي ج ا المسلم ل هذا ا ل م م ي ه ب ا ل م س ع ت هذا ل م س ل ي ب ه ن ا ا لا. فيه ابطال لمذهب المستدل بس فيه ابطال لمذهب له سنبطل, سنبطل مذهب المستدل سنبطل مذهب ليش المستدل طيب قالنا الجسم الثاني تمام قالنا الجسم الثاني القلب لابطال مذهب المستدل القلب ل إ ب ط ا ل مذهب المسلم القسم الثاني قلب ل إ ب ط ا ل مذهب من قال و إ ب ط ا ل ه إ م ا ب ص ر ا ح ة ق ر أ ت ه هذا ق ر أ ت ه Al-Qismusani al-Kalbuni ibtadil mazhabul musadil, wa ibtaduhu inga berserahatin kaiyakulah khadafi fi masih rasik, odhuhudu in falayakfi fi masihi akulumah yang tony faanahir ismu kalujhi. Laiyakfi fi wasni zalaika, payakaluminjani bilmu utarik kashmi ini, odhuhudu in falayukutdar berlubu ini kalujhi, laiukut lai takutdar wasdahum berlubu. atau bi-au bi-altizamin ta'ayyakulal ha'anapi fi bay'il wa'if apbu mu'awaratin fayasi'humal jahli bil mu'awad kan nikah yasi'humal jahli bil-zawjah ay ada bir ruhya diha fayukul min jani bil-mu'tarif kashyafii fala yisputu ki hiqiyar ruhya kan nikah fanaf missebuti yalzamu'una fi sikhah idil qail biha qailun missebut وقال لي كلاش قلت اول من قولي كلاش لرى لان اللازم على سيئه لسيئه لسيئه لكي يحب سكوت ماتوكيل ل ا لشراء و ش روح اركز معي ا ل آ ن عندنا الاسم ق س م وهي ل ق الثاني وهو تمام ابطال م ذ ه ب المستدل فقط لبطلبه مذهب المستدل يعني هذا قلب سيؤدي إ ل ى ابطال مذهب لا هذا ابطال م ذ ه ب المستدل اما أن يكون صريح ت م م ان أ يكون صريح و اما ان يكون ابطال لمذهب المستدل تمام لك اسمعي ابطال لمذهب المستدل لزوما بالالتزام بدلاله لا ا ل ت ز ا م ع ل كلا ل ا ح و ا ل يا جماعه هل في تصحيح, تصحيح لمذهب المعترض لا ليس فيه ابطال بس هذا فيه حاجتين ابطال مذهب المستدل و تصحيح مذهب المعترض هذا فيه فقط ابطال مذهب المستدل فقط لا فيه ابطال مذهب المسلل فقط لاقناع انظر ا ل م ث ا ل الاول ايش المثال الاول ايش يقول الان الحنفي, يقول. يقول الحنفي... إيش يقول؟ يقول الحنفي ايش يقول يقول الحنفي لا يكفي في مشح الراشي تمام لا يكفي في مسح الراس ا ق ل ما ينطلق عليه لسفين الاسم يكفي في مشحب ا أقل طيب لسفين ط قياسا على م ا ل ا تمام قياسا يا سندم يا ل و ج ه يا س ن على ا س يا س ن على م ا ال... ذ ا يا س ن على ا سندم يا س ن على ا س ن د يا س ن م ا س ن م يا س ن ا س ن م يا س ن م يا س ن م يا سندم ا سندم يا ع ض و م يا سندم يا ا يا كل منه ما عضوش كل ا منه ما عضوش هو يسحق من اقل المسلم ايش قال المسلم لا يكفي في مسح الراس أ ق ل ما ينطلق عليه ا ل ا ش م ا ي ك ف ن م ي ه مسؤوليه م س ؤ و ل م س و ل ي ه مسؤوليه م س ؤ ي ه م س ي ه مسؤوليه ل ه مسؤوليه م ا ؤ و ل ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل ي م س ؤ ل ي ه م ل ي ه مسؤوليه م س ق و ل ي ه م س ل ه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ل ي ه م س ؤ و م س ؤ و ل ي مسؤوليه م ل م س ي ه مسؤوليه س ؤ و ل ي ه س ؤ ل ي ه م س ؤ و ل ي م س ؤ و ل ي م س ل مسؤوليه مسؤوليه و ل ه م ه م ي س ؤ و ل ي ه س ؤ و ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س و ل ي ه مسؤوليه م س ل ي ه م س و ق ا ل ل ه ن ا اسرع انا اسرع انا اسرع انا ا س ر انا ا ر ع انا اسرع انا ا ر ع انا ا س ع انا ع ا ن ه اسرع ا ن ع انا اسرع ن ا ا ر ع ن ا ا ع ا ن م اسرع انا ا س ر انا اسرع انا اسرع انا ا ر ع انا ا ن ا اسرع انا اسرع انا ا س ر ي انا ا س ر ا ن م ا ن ق و ل ر ع انا ن ا ا انا اسرع انا ا س ن ا اسرع انا ا انا ا س ن ا اسرع انا ا ا ن ن ا ا س ن بما أ ن ه م ا ب ن س و م بقياس سنين ل أ ن ن ا ما م ما فيه تصحيح لا نقوم بقياس سنين ل أ ن ه م ا فيه لا نقوم بقياس سنين لاننا لا نقوم بقياس س ا ي ن لاننا لا ي ن ق د ر بقياس سنين الرُّبع ماذا ي ت ب د ا ل ت ع م ي ن م ا د ا م ق ت ه يرزمنه على الوجِل ليش؟ ا ت ع م ي و ل ك ن حين تقول ف م ا س ا ل ر ب ع ت ت ع فراس اله لأ. ب لابد ي د م ن ا ل ر ب ع يقول ل ا ب د من ا ل ت ع م ي إذا ا ن بجِل و ع ماذا ومو إ لا ي ت ر من ب ع إذاً لا ي ت ن ماذا إ تتعبين ن و الياه لا يتغذر م يا جماعه هذا فيه ابطال لمذهب المسلم لكن الجبنwalker فيه لكن هل فيه تصحيح لمذهب المسلم لا المقصود منه ابطال مذهب المسلم بغض البلاد بخلاف الاقياس السابقه فيها تصحيح لمذهب المعترض هذا با ه ايش المثال هذا فيه ابطال لمذهب المستدل صريح قال الاسم الثاني القلب ل إ ب ط ا ل مذهب ا ل مستدل و إ ب ط ا ل ه إ م ا ب ص ر ا ح ة كان يكون الحنفي في مسح ا ل ر أ س ر ب و وضوء فلا يكفي في مسحه اقل ما ينطلق عليه ا ل ا س ت د ل ا ف ر ق اين ا ل ع ل ة عضو وضوء ماذا ما قال كالوجد و ا ل ي ع ه والاصل تمام ما ن رد عليه قال فيقال من جانب المعتبد الشافعي عمره ضوء فلا يغدر بالربع عمره ضوء فلا يغدر ب ا ل ل ر ب ع تدبل عمره ضوء كالوجد ولا يغدر ب ا ل وانت بدرتهم ليش بربع تدبل بلا ب ل بلا تدبل بلا تدبل بلا تدبل بلا تدبل ب ا تدبل بلا ت د ب ا د ب ل بلا تدبل بلا ل ر ل ا تدبل ب ل ت ت ب ل ب و ا و ل ل ا ت ا ت د ت د ب ت د ب ا تدبل ب ا تدبل بلا تدبل ب ل د ل بلا فقال في الجانب المعتدل كشاف عنده وقود فلا يتقدر غسله بلا الربع هذا مثال مصنوع يا ولدي هذا مثال مصنوع م ب ا ت ما ولد ل النبي ا مساء على ا ل ن ا س وهو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الروح ؤ <بعده> بعد هذا مثال ي م ش ح السبب هذا فيه ابطال لمذهب المستدر ايش هذا فيه ابطال لمذهب المستدر ل ص ر ي ح الان ابطال لمذهب المستدر لكن بالالتزام لكن بالالتزام إ ي ش ب ل م معنى يعني بشيء يلزم عنه ر ك ز و ا م عين انا حتى يتلفهم اللزوم الان حنا... الكلام على بيع الغايب الان الكلام على بيع الغايب ك ل على ل ا ا م بيع ر ك ز و ا م عين نحن ا في مروءه بيع الغايب صحيح لكن يثبت فيه خيار الروح باع ي ع ل غ ا ي صحيح ب ن د ه م بيع ا ل غ ا ي ب صحيح لكن تثبت فيه خيار اسمه خيار ا ل ر و ي ه اذا خيار ا ل ر و ي ه يلزم على صحه ة صريحة بيع الغايب منبطن بالدع الرجل الآن المنبطنما نحن بيع ا ل غ ا ي ب تثبت ي ه ه ر ك ز م ع إ ي ش يقولون الحلفي قالوا الحلفي يقولون يصح بيع الغايب تمام يصح بيع, بيع الغايب تمام تمام ياسا تمام تمام يصح بيع الغايب مع ال ت م ا ن بيع الغايب يياسر ا ا النكاح س على صحة النكاح. على صحه ليش؟ النكاح وكل منهما فيه جهل النكاح فيه جهل ب ا ل ز و ج ة وهنا فيه جهل من المعظومه طيب وش عندكم قالوا كل م ج ا م ع كل منهما عمل م ع ا و د ه م كل واحد من الاثنين عقدها م ع ا و ض كل واحد من الاثنين عقد معاوضه طيب اش ا ل ع ي عندها حقهم عقد معاوضه ه تمام هل العقد معاوضه و ل ن ا ل أ ص ل النكاح ه و ل ن أ ص ل النكاح تمام من العله من ا ل أ ص ل تمام نحن بنجعلها عليه مشروع تمام إ ذ ن بنقول إذن عقد معارضه كالنكاح إ ذ ن لا يثبت فيه خيار ر و ي ه ها يا م ع ه النكاح شي فيه خيار ر و ي ه اذا شفت ا ل م ر أ ة بعدين لك تختار ا م غ ا ص ب معاك و ي ن ا ما فيه خيار ر و ي ه ما فيه خيار ر و ي ه اذن معنى هذا إ ن ه بيع الكسرين نحن ما أ ف ض ل ن ا صريحا هذا افضلنا ضمننا افضلنا خيار ا ل ر ؤ ي ة التي ت ب د من بيع الغائب اذا ب ط ل ن خيار ا ل ر ؤ ي ة بقى شيء من اللازم بقى ا ل المنتم أ ف ض ل ن ا لازم افضلنا لازم افضلنا ي ح و إ م إ ب ل ا ب ل اذن د هو شغال يصح بيع الغائب ياس على ع ص ح ة النكاح بجامعه ا ل م ع ا و ن كيف يصح بيع الغائب بعد ذلك لا ي ص ل على ل صحة ا ن ك ا العقل ما إيش ل ع ن ا قلنا م هذا م النكاح لا يثبت في ه خيارنا الغيره هذا هو النكاح ا و الذي يثبت في ب خيارنا ب ط ا اللي ما ل يلزم ينزع من ص ح ة بيع الغايب ثبوت خيار له ا ط ل ن ا خ ي ا ر ل ه ايش مع ايش يقول قال فيقال من جانب ا ل ط ا ئ ب قال او بالتزام يعني كان يقول الحنفي في بيع الغايب يعني او بالتزام يعني ابطال مذهب المس المستدل لزوما كان, كان يقول الحنفي في بيع الغايب ع ق د م ع ا و ض ة فيصح مع الجهل عبد م ع ا و ض ة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح يصح مع الجهل ب ا ل ز و ج ة أ ي م ع ن ا على الجهل بالزوجه يعني عدم رؤيتها فيقال و من جانب المعترض كالشافعي فلا يثبت فيه خيار ر ؤ ي ة كالنكاح إ ذ ن ماذا م ل ا ئ ك ن ت خ ت ب و ك بالعلمه اذن ل م يثبت فيه خيار ل ا الرؤيه قال فنفي الثبوت تمام يلزمه نفي ل ا ا ل ص ح ة يعني نفي ركز م ع يلزم ركز معي ي هنا يلزم من نفي ثبوت خيار الرؤيه نفي ص ح ة بعل الغائب ا إ ذ ا الهلا ابطلناه صريحا لا أ ب ط ل ن ا ه بابطال شيء من لوازم قائل ل ل إني ا ا ق بها قائل بالثبوت ه ق ا ئ ب ا ل إني ا ل قائل ب ا ل ص ح ة قائل بالثبوت يعني بالثبوت خيار له الرؤيه قال وقولي فلا يثبت و اولى من قوله لاه فلا يشترط لان اللازم للصحه عند القائد بها ثبوت ما ذكر لاشتراط هذا هو القلب الخلاصه بنلخص الدرس كله اول حاجه في القلب تعريف القلب ولابد تعرفون القلب قسمين قسم خاص بالابسه وهو الذي نحن بصدد الحديث عنه وقلبه الخاص بايش بغير ا ل أ ق ي ة ي أ ت ي في سائر الادله وعلى كل حال إ ي ش ه و القلب د ع و ة أ ن ما استدل به وصح عليه في ا ل م س أ ل ة تمام طيب هل يمكن تسليم ص ح ة دليل المستذر قلنا نعم يمكن تسليم ص ح ة دليل المستذر وقيل لا يمكن أ ب د ا وقيل لا يمكن م ط ا ي ق طيب هل القلب في القياس م ع ا ر ض ة أ و ق ا د ح ق ل ن ان إ سلمنا ص ح ة الدليل المستمر فهو, فهو, فهو معارضه ف و ان لم نصلب صحته فهو ماذا قادر ح لأن ل الم... ا تمام ق ا د ح تمام طيب هذا القسم ا ل أ و ل إ ذ ن ا ل م ع ا ر ض ة م ش ي ه قسمين الم... اول القلب قسمين قسم م ع ا ر ض ة وقسمها ق ا د ح إ ذ ن من حيث القدح وعدمه قسم معارضه وقسم ق ا د ح ا ل م ع ا ر ض ة هذه تندفع بالترجيح والقادح يحتاج ل تصحيح ا ل ل جن طيب بعد ذلك قلنا هذا القلب ينقسم الى قسمين قلب تصحيح آخر الأمثل. الأمثل. في تصحيح ل م ل ه ب المعترض و ابطال م ل ه ب ا ل م س ل د ل قادح آ خ ر فيه ابطال م ل ه ب ا ل م س ل د ل ي ش ف ر و ضربنا ا ل أ م ث ل ضربنا ا ل أ م ث ل ه انت ركز بعيد في ا ل أ م ث ل ه كلها لضربناها ل ي ركز على العله العله ش ك العله ا ل م ر ت ب ط ة بالاصل قلبناها عليه قلبناها ايش عليه اما مع تصحيح مذهب المعترض و إ م ا مع عدم تصحيح مذهب المعترض ابطال مذهب المسلمين خطر والله أ ه وعلي ب ي ب ق ى معنا قلب ا ل م س ا و ا ة إ ن شاء الله يوم الخمس من ب ا ل م س ا و ا ة والطول بالموجب والددح ب ا ل م ن ا س ب ة وساد الوضع هذه الاعتبار ببعضها ل ب س ي ط ة يعني هي ص ع ب ة يعبر معنا هذا معنى, آل معنى القلب الموجب والفق ر آل هذه هي ص ع ب ة أ م ا الباقي الا سهل بعدها بدي معنا قواعد الاعتراضات كلها ثم خ ا ت م ة الاقتياب ا ل ا ق ي ا س إ ن شاء الله مشيناه معدود سننتهي في الوقت المحدد أش... كيف ن س ب ة ما ب ق ي معكم في ا ل ك ت ا ب في هذا ا ل ك ه و كثيره منه قليلا م من من. قليل باقي حتى التعليقات ع ل ي ه قليله تعالي معانا كيف ش و ف ا ه بس قليله خ ل ا سننتج كل واحد منكم يسوي له كراسه صيغه صعبه شوي هذه ل أ ن اسلوبهم قوي ه ت ل ا ب ه الشيخ المستند وما تقيس كلام المعترض وعلى كل حال تدرسون د م ا د ة م س ت ق ل ة اسمها م ا د ة البحث و ا ل م ن ا ظ ر ة في س ن ة خ ا م س ة في, في ا ل فصل الدراسي الثاني في دراسات اصوليه يدرس في دراسات اصوليه يدرس اصول الحنفيه يدرس متن المنار في دراسات اصوليه اثنين يدرس الادله المختلف فيها خلال قراءات من دول متعدده ونكتب ت الوصول الأدلة م ق في ل س ت خ ش ا ن في سنة ث ا ل ث ة في س ن ة خ ا م س ة فصل الدراسه الثالث تمام الدراسات ا ل ص ي ا ل ث ا ث ة سيدرس تخريج الفروع الاصول يعني أ م ث ل أ م ث ل القوع الوصول في س ن ة الدراسات ا ل ص و ي ه الرابعه سيدرس اداب البحث والمناظره يعني انت م ا تتوسعون أ ك ث ر هذا خاص بس باسم ا ل ش ر ي ع ة فقط لكن هذه ضوابط لكم تريدون فضلوا في حال عنده شيء هذه ما يتعملها يسوع قال هذا القلب جميلة هنا ع ب ا ر ة ج م ي ل ة ع ج ب ت ه ب ي ن ه ت ث ل ا ث م ي ة س ب ع ة و تسعين هذا كلام ابن الحاجب قال ابن السمعان اسمع قال ع ل م ا ؤ ن ا اسمعوا اسمع قال ع ل م ا ؤ ن ا ا ل م ع ا ر ض ة قد تكون ب ع ل ة أ خ ر ى وهي ما عدا القلب وقد تكون ب ع ل ة مستغل نفسها وهي القلب ويسمونها بعضهم م ش ا ر ك ة في الدليل س م ع ايش م ش ا ر ك ة في ليش هذه العباره جزء الثالث من ي ثمانة وتسعين رفع الحاجب على مقتصر بن ا ل ح ج ب قال أ ب و علي الطبري قال وهو من الطف ما يستعمله المناظر شيء لطيف ان ا ل ع ل ة حق المسلمين يجعلها عليه أ ل ط ف ما يستعمله تمام ايش قال ايضا قال ه ن ا عبد م ع ا و ض ة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرؤيا كالنكاح فقد تعرض المعترض ب ا م ط ا ل مذهبه تمام بالالتزام ل أ ن ه أ ب ط ل لازم ا ل ص ح ة وهو خيار ا ل ر ؤ ي ة ل أ ن من قال في بيع ا ل غ ا ي ب ب ا ل ص ح ة قال بخيار ا ل ر ؤ ي ة فالخيار لازم ب ا ل ص ح ة ف إ ذ ا انتفى اللازم وهو خيار ا ل ر ؤ ي ة انتفى الملزوم و و ا ل ص ح ة ف و لا هذه ع ب ا ر ة من ع ب ا ر ة أ ج م ل ع ب ا ر ة رفع ل ه الحازم عن مختصر ابن الحازم له عبارات جميله لكتابين في ا ل أ ص و ل نتاج الدين ا ل س ب ق ي رفع الحاجب والابهاج وكل واحد فيهما ما, في ما ليس في الاخر أ ن ا هنا جمعت الاعتراضات حتى ي ر ل علينا المقارعه انا فيه الاعتراضات خمس اكتب رفع الحاجب والابهاج و ا ل م ع و ن ة في الجدل و ح ا ش ة البناني و ش ن ي ت ي بدل ما نحمل م ج م و ع ة من الكتب هذه ذ ا ل ط ر ي ق ة كان يرشد نحنا يرشد نحن اليها شيخنا الدكتور هذا ج ل ا ل الدين عبد الرحمن هذا أ و ل م د ر س أ ص و ل ه كانوا ا ل ط ل ب ة يتعبون、فيه. في اقتناء الكتب واحد لما يكون عنده بحر يريد يستمتع بالكتاب تمام كان والسابقين ا يسر عليهم ل أ ن الكتب ح ت السابقين كانت ملازم. حاجة. كل كتاب عبارة عن إيش؟ عن ملازم فهو لما يريد ي أ خ ذ م ل ز م ة من هذا و م ل ز م ة من هذا و م ل ز م ة من هذا وياخذها ض خ ذ ه ا كانت كتبهم ع ب ا ر ة عن ا ل ملازم و ك ا ن ي ق و ل ل ا ق ا ل ع ن ن د ا هناك ايش و ل ي ش و ي باحد ماذا قال يختار ا ل ب ر ا ج ة ليش؟ المراجع كلها يحدد مطلوبه منها بعد ما يحدد مطلوبه منها يصور المواضع التي يريدها منها يصورها من هذه, ليش؟ من هذه المراجع يصور ص ف ح ة العنوان ايضا ت ويحتفظ بها و ي ت أ م ل ه ا باش تكون الكتب عنده قد واحد كتاب الوقت كتاب ما يعرق كله والله اعلم صار